ganga ganga في الخلق تاني وعليه أنزل See you next time. بقدر التمني <سؤال> <تصفيق> صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزعائم